قال رحمه الله قوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين قال قوله وسارعوا قرأ أهل المدينة والشامي سارعوا بلا واو وهي قرأ سبعية سارعوا إلى مغفرة فيها الحث على استباق الخيرات وفيه الحث على الأعمال الصالحة التي تزره من الرب سبحانه وتعالى وتدني منه وبها بإذن الله سبحانه وتعالى يكون العبد من أهل السعادة وأهل الخير في الدنيا والفوز في الآخرة بالجنة فإن الله سبحانه وتعالى عقب ذلك بقوله وجنة عرضها عرض ما قرأنا هذا قال قوله واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين قال ثم خوفهم فقال واتقوا النار التي أعدت للكافرين وهذا تجده كثيرا في القرآن ترغيب وترهيب فالقرآن مليء بالترغيب والترهيب وينبغي للدعاة أن هذا المسلك مسألة الترغيب ومسألة الترهيب وإن كان الناس استغرقوا في المعاصي واسترسلوا فيها فيغلب جانب الترهيب يغلب جانب الترهيب ولا يهدر جانب الترغيب لكن إن كان رأيت فيهم استرسال في المعاصي وعدم بالاء بحدود الله سبحانه وتعالى واستغراق في ذلك لا حياء ولا خوف من الله جل وعلا فيغلب هذا الجانب ويذكر الناس بيوم القيامة وما فيه من الأهوال وما يترتب على هذه المعاصي من عقوبات وما يجده العبد يوم القيامة بسبب ذنوبه يقلب هذا الجانب وهكذا أيضا إن رأيت قنوطا في العباد فرقبهم في الخير, في الخير واذكر لهم ما عند الله سبحانه وتعالى وأن رحمة الله واسعة فلا بأس إذا رأيت قنوطا من العباد أو من بعض العباد يفعل بعض المعاصي وربما يقول لله علم يغفر لي ربي وأنا أشعر بأن الله ما يغفرني فرقبه واذكر له أدلة الترويب واذكر له أدلة سعة رحمة الله سبحانه وتعالى بالعباد وأن العبد لا يغنط والله سبحانه وتعالى قال كذا وقال كذا قل يا عبادي الذين اسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله غفور رحيم قل يا عبادي الذين اسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله وإن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وتذكر له من الأدلة التي فيها سعة رحمة ربنا سبحانه وتعالى وأنه غفار من أسمائه وأنه تواب من أسمائه وتضمنان صفتان صفتين عظيمتين وهكذا مما يجعله يقبل على الله سبحانه وتعالى ولا يغنط من رحمته فالحاصل الداعي الله سبحانه وتعالى حكيم وهو كالطبيب وينظر ما يعالج به الناس من العلاج المناسب لهم فلا تغنيط من رحمة الله سبحانه وتعالى ولا كذلك أيضا إهدار جانب التخويف من الله وأيام الله سبحانه فالقرآن جاء بهذا وهذا وهذا من ذاك الذي أشرت منه آنفا واتقوا النار وسالعوا من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدة المتقين ترغيب وترهيب وبعضهم ما اعتني إلا بأدلة الترهيب وفي الجانب الآخر أهل الإرجاء أدلة الترغيب ويهدرون أدلة الترهيب والتخويف من أيام الله سبحانه وتعالى وهذا كله خطأ الخارج يقنطون الناس من رحمة الله من فعل معصية هذا في النار كافر والله يقول كذا وكذا وما في يعني دعوة الرجل إلى التوبة وأنك مهما فعلته والله سبحانه وتعالى ورحيم فتوبل الله جل وعلا وترك هذا الذنوب برقف الخير وينتشر من الشر والجانب الآخر أهل الإرجاء افعل ما شئت من المعاصي والذنوب بجناب الله فعل والله كلا وكلا يقول وهكذا يذكرون له الأدلة التي فيها ترغيب يجعلون لا يباني بالمعاصي والصوفية من المرجئة في هذا العصر فهم مرجئة في غاية الارجاء سب الدين سب الرب فعل ما شئت سنصلي عليك متبس ونحن سنصلي عليك ونشفع لك شفعنا عند من فالله لا يقبل شفاعات هذه الشفاع التي تريد أن تشفع له بها عند الله سبحانه وتعالى الشفاع الكافر لا تقبل فالصوفية مرجئة ولا تجدهم يحذرون المعاصي إلا في النادر إن وجد لا تجدهم يحذرون العباد المعاصي لأنهم هم أهلها فكيف يحذرون منها قال قوله وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون أي لكي ترحموا فما هي اللام هذه يا أصحاب الأجرومية السابق لكي لكي ترحموا وما هي كي إذا سبقت باللام لفظا أو تقديرا لا عند الأجرومية أصحاب الأجرومية آمن عبد الرحمن عندك لكي ترحموا ما هي كي هذه وما هي اللام هذا في الأجرومية همم يا عبد الرحمن أين محمد أخوكم أين عارف عندك نعم اللام حرف تعليم نعم كيف وكي حرف نصب ومصدر سنته وكي مصطنية ناصبة هنا وما هي جارة هنا لأن اللام هي الجاره وأما كي إذا دخلت عليها اللام فهي حرف نصب كأنه ومصدر أيضا وكيهي الناصبة وهذا التعليم وبيان لعلة الأمر وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون فإن طاعة رسول لا طاعة الله سبحانه وتعالى وطاعة رسول التي من طاعة الله جل وعلا من أسباب الرحمة الذي يريد يرحم من العباد فعاله بطاعة رب العباد فهذا سبيل الرحمة وهذا مناط الرحمة أنك تكون طائعا لله عابدا لله جل وعلا وإذا رحمك الله فبت لكل خير ودافع عنك سبحانه وتعالى ولم يمكن منك عدو. الشيطان حتى يزيغك إلى القفر بالله سبحانه وتعالى أبدا هذا بعيد أن الله يمكن أهل الرحمة يمكن الشيطان منهم فعلى هذا يسعى العبد في طاعة الله حتى يرحم. فإن هذا هو سبب الرحمة والناس لما ابتعدوا انظر إلى ما هم فيه الآن ابتعدوا عن أسباب الرحمة ابتعدوا عن أسباب الولاية حصل لهم ما حصل لا صلاة ولا شيء من هذا واللواق شر عظيم في أهل الإسلام شر عظيم يدب في أهل الإسلام نواق ضارب بأطنابه والعياذ بالله إلا من رحم ربك ما رحم ربك وإلا نواط عجيب الحق وهذا يضر أهل الإسلام جدا السقوط عنه الحمد لله نزل طائفة عن الحق والأب لا يباني بابنه بمدخل ولده ومخرج ولده ما يباني بهذا بالمدخل المدخل والمخرج يراهم يمشي مع من هو أكبر منه سنا ولا يتعرض لمثل هذه الأشياء بنصح وتشاد وتوجيه لابنه يا بني هذا ما يصلح أنك تمشي معه ولا أكبر منك سنا كيف تمشيهم؟ ما يسعنوا ما يسعنوا فالحق أعرض كثير من آل الإسلام عن أسباب الرحمة وسلكوا أسباب غضب الله سبحانه وتعالى وسخطه ومقته ونسى الله العاه فيه والسلام قال وقوله تعالى وسارعوا قرأ أهل المدينة والشام سارعوا بلا واو إلى مغفرة من ربكم.